هذا هو الشريط السادس من كتاب الطهارة كل أصبار جاء الله أمام إلا أصلافا أن الأصبار كبيرة وكبيرة أنهم حرام وأن الأصبار في البنيان جائز ومع ذلك الأفضل ألا أن لا تتجيرها لا تتجيرها نعم سيلة نشوف الثلاث اخروا فيها الثلاث حول كأناس لرأيت أن استقرارهم أهوى من استقرارهم يقول طيب نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقرار استقرارهم قد يكون حراما كما هنا وقد يكون واجبا كما استقرار وقد يكون مكروها كما هي حال اصطوك بها ملزم معنا وذكر ان استقلته لا لا يخطئ الناس وهم قبل قال لهم راهو وقد قدم مستهببا مثل مثل الجوا مزروه تقال لبعض العلماء ان كل طاعه فالافضل أن فيها السعر فيها هي ثابت يرتفع عن الذل إلا بذلك ولكن في هذا نظر لان الى اخذناها لقاع من العبادات نعم فيها التوقي <تصفيق> ثم قال مؤلف ونبذه فوق حاجته نبذه معطوف على استبعاد يعني ويحرم لبثه فوق حاجته يعني فوق مقدار حاجته فيحرم عن وهو في الخلق أن يلبث فوق حاجته فليجب من كما ينتهي أن ذلك بعلته العلة الأولى أن فذلك كشفا للعورة بلا حاجة والعلة الثانية ان الخسوس والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الخبيث فلا ينبغي النقف في هذا المكان الخبيث وقال بعض اهل العلم انه من الناحية الطبية انه يجنب الكبد لكونه سبب في ان يصبح يثبت الخبيث تاخذ من الجنب حال المهم أن هذا اللن تحريم اللغط مبني على ايش التعليم. التعليم. ما في دليل عن رسول الله صلى الله ولهذا في روايه ابن احمد انه يكره اللغط فوق حاجه دي ولا لا كل حال فانه اما مكروه وإما حرام وأما ما يفعله الغربيون وأشباههم يجعلون هذه الكراسة التي يجلسون إليها ويجللون أرجولهم ويعطي واحد منهم المجلة نعم والصحيفة وخلي هذا المكان محل قراءة هذه المجلات والصحيفة نعم فلا شك أن هذا خلاف العقل خلاف الشر نعم وظل النافع في طريق يحرم أن يبول في الطريق وأن يتغوط من باب أول فلا يجوز الإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق الحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتقوا اللاعنين قال ومن لاعنين يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم وفي حديث أبي داود افتقوا الملاعنة ثلاثة البرازة في المغارئ وقال الطريق والظل نعم فلا يجوز الإنسان أن يقول في ذلك لماذا لأنه يؤذي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 وكذلك أيضاً ظل النافع الظل مش مال الذي يستظل به النافع ما في كل ذلك ظل لو كأتي أظلة ما, ما, ما يجز فيها أحد ما نقول الحرام عليه ان تبور أو تتعوض فيها لكن الظل النافع الذي يستظل به النافع والدليل في الحديث الحديث يقول رسول عليه الصلاة والسلام أو ظلهم يعني الظل الذي هو محل دروسهم وانتفاعهم بذلك قال بعض العلماء ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء مش شمسهم. ما يعني مشمسهم مشمسهم مشمسهم فيه في الشمس للترفية وهذا قلاص صحيح نعم صحيح في هذا قياس جلي واضح قال بعضهم بعض العلماء إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم فإنه يجود أن يفرقهم ولو بالبول والتعوى نعم لكن هذا فيه نظر فيه نظر لأن الحديث عنه. هذا من جهد الجليل ولأنه لا فائد من ذلك هم إذا علموا أن هذا الرجل جاء وتعوط في أماكن أموتهم ماذا ما يحدث يزيلهم شقا وربما أنه يتخانقون معهم يرتقون لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا النجمع ويوجه الدعوة ونصيح لهم هذا الطريق السليم أما أن يفعل هذا الشيء طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والغائف لأن البول الحقيقة يجلس يؤذي يصب في أماكنهم زيت قطران ما تقولون في هذا ها هذا علاج صحيح ها ولأ أظنه غير صحيح لأن أظنه غير صحيح لأن حتى لو خذر أنهم جاءوا ووجدوا المكان على هذا الصفة ذهبوا إلى مكان اخر لكن إذا اتي اليهم من صحه اهل احسن وآبين. نعم نعم ظاهر الحديث يوافق ذلك ظاهر الحديث واذنا لو ظاهر حديثها العموم ما دام ذل للناس الفرماج النابولي والحيوانات ربنا إذا دخلت الى جاءت لهذا الظل ربنا تبرب تربب وتثروت ضروعها هي ما الفرق بينها طبعا في البدايه اي هذا من من <تصفيق> على كل هذا كان هذه ما ما هذا يمت... الشيء حتى لو تزوجت ايمان ما هي تترب ما هي هذا ما اما السيد الثواني المحترم الذي يمكن يطلب او يكتب فهذا يجب تجنبه. ايه بتجنبه نعم لا نهدف الى ان لا ما دام انه عند بيته ويتاذى به فهذا يكون ما غرضه ان يسلم هؤلاء من الشر ومن لكن غرضه ان يسلم من عذيبته فيجوز ان يدافع عن نفسه وعن رجيته بما في ما شاء نعم نعم تقول ان هذا معالجه للخطا بالخطا هو بقول إن هذا من باب معالجه للخطا لا من الخطا لان الشيء ينتفع به الناس من من هؤلاء الذين لا لا لا هو في الحقيقه ما يؤذي اذا كان اذى ما يؤذي المال فقط يؤذي جالسين فقط يمكن ازيك هو الذي لما رهاص في اعاده ثم فياده وربما سقل اقطانهم فيمن اسلنا لكل بطهارتنا ايدهم في الارض ثلاثه الاسواق هذه الدنيا وان ما ترك نعم او شكرون في هذا بس بس ما عنده هو إذا أمكن لكن هذا رجل لنظف أنا عندي أنه يقوم في ولا يقوم السوق لأن السيارة يمكن يتنظف ونظف صاحبها وقام السوق إلا إذا كان يريد إلى بال أن يرجع على السوق ويطهره بالماء يعني يعني أنه لا يقوم في السوق. لا. طيب يقول وظل النافع وتحت شجرة عليها ثمرة وتحت شجرة عليها ثمرة فهذا المؤلف تحت الشجرة يابد أن يكون دانيا منها ليس بعيدا وعليها ثمرة أطلق المؤلف الثمرة ولكن يجب أن تقيد فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة ثمرة مقصودة يعني يقصدها أن أسوأ إن كان غير مطعوم نعم مثل ما يوجد في بعض الأبهل بعض الأبهل يوجد هذا الحقرب الذي يستعمل بداوة يأخذه الناس فإذا كان مقصودة يعني الناس يقصدونها ويأخذونها فإنه لا يجل أن تبول تحتها ولا أن تتغوّر لماذا؟ لأنها ربما تسقطها الهتمرة على هذا المكان فتتلوّث بالنجاسة ولأن من قصد الشجرة ليصعد إليها لا بد أن يمر بهذه في النجاسة فيتلوّث وَكَذَارِكَ لو كانت الْتَمَرَةُ مُخْتَرَمَةً مثل إيش؟ كثمرت النخل مثلاً هذه نخلة في مكان نائم لا يقصدها أحد ولا يأتي بها ولكن التمر <تصفيق> طعام سرم وكذلك غيرها من الأسجار التي تكون مقصودة ثمرتها مُخْتَرمة في حضنها فإنه لا جوز أن يتبول تحتها وكذلك نعم انتهى المعلف مما يحرم من الأمثنة التي في يحرم فيها البول والتغور لكنه رحمه الله فقي عليه الشيء ما الذي بقي عليه المساجد المساجد لا يجلد فيه والتغول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للعرابي إن المساجد لا تصفح لهذا لا صفح فيها شيء من الأذى والقدر إنما هي التكبيئ للصلاة والقراء والقراء أو كما طيب المدارس مثلها نعم مثلها كل متجمعات الناس لعمل ديني أو دنيوي لانه لا يجوز ان يت فيها لسان او يتعوق والعله فيها القياس الجلي على ما نهى عنه رسول الله صلى الله من البغض ل اه طلب السلام والثاني الاليه التي تحصل للمسلمين في هذا العمل نعم لا هذه معادله يا هذا البور فيها لا لا بحسبه الناس يقولون يمشي البور والتعوق بيها يبقى وينجز ما يجيه لان الرائت نبقى ويندز مات حوله ولا بد أن ينتظر حتى يرهب يعني مثل لو طرد أنه تبول بهذا المستحمد ما يخرج يدع البود لا بد أن ينشيها وهذه أيضا الأفضل عدمها لكن أحيانا يحتاج الإنسان لذلك أحيانا تكون حمامات مشغولة ويحتاج إلى هذا او أحيانا يريد أن يتروس يكون عندما يخلع ثلابه يحتاج الى الى البول واعلم كل حال كلما كانت الاماكن هذه نجيه فهو اصل ما والله انه وباء ذكر هو ان هو تطور ما وراء جريت كيف بس ما يعني حديثه على ان ان هذه ورثيه ان انها ياتي يبول, <تصفيق> <تصفيق> يبول ما يكون استحمي ما جاز ما <تصفيق> نعم مثله يعني الذي لم يعد في بولة لا ينبغي الإنسان يفعل لا ينبغي منه ما يوتيه مثل عندي أصح يعني يستجمل ثم يستنج الاستجمار بالحجر وما يموب منابع والاستنجاء بالماء يقول المؤلف يستجمر ثم يستمع وجوباً لا وبهذا قال ويجزئه الاستجمار فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يتطهر بالماء أو يتطهر بالأحجار أو يتطهر بالحجر ثم الماء أيهما أكمل طهارة؟ الأخير أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ولكن لو اقتصر على الحجر اللي هو جاز بالشروق الآتية إن شاء الله ولو استنجى بالماء جاز على قول الراجح وإن كان وجد فيه ثلاث قديم من بعض الثلاث أنه أنكر للسنجاء وقال كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقادرات ولكن الصحيح أنه جاء وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك على أنه يجوز أن يقتصر على الماء والدليل عليه قول أنس بن مارف رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام النحو بإداوة من ماء وعنده فيستنجي بالماء يستنجيب الماء نعم وكذلك المغيرة بشعبة فهذا جنيب على جواز الاختصار على الاستنجاء بالماء وأما التعليم فراهب لأن الأصل في إزالة النجاسات كل ما يكون في فكما أنك تزيل النجاسة على رجله أو على شيء من بدنك أو على ثيابك أو على الأرض تزيلها بالماء فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج في فيه إذن دليل وفيه تعليم أما الاستجمار من الأحجار فإنها مرسلة أيضاً عليه عليها بفقوة ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالأحجار دون الماء كما في الحديث من المسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يأتي الحاجته وطلب من مسعودا يأتيه بأحجار فأتاه بحجرين وروسة فأخذ الحجرين وثرت الروسة وقال هذه لك أو ركس وفي رواية قال ائتني بغيرها فتل هذا على جواز الاقتصار على, على الاستجمار وأما الدليل من قوله فحديث سلمان من فارس رضي الله عنه قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمث بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي بأقل في ثلاثه احجار وهذا دليل على ان الحجار تكفي اما الجمع بينهما فلا اعلم فلا أعلمه وارد عن الرسول عليه الصلاه والسلام لكنه من حيث المعنى لا شك انه اكمل اكمل وهي ثم حروا هذا يقول يستجمر ثم يسنجي بالما ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخالج وموضع العالم يجزئه الاستجمار يعني عن الماء يجزئه الاستجمار وعن الماء فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الاستجمار كافي ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم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 فدل ذلك على أنه يجزئ الاستجمار بالحجر وكذلك حليث أبي فريرة أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحجارا وأتابعه في ثوبه فوضعها عنده ثم انصره وهو في الصحيح فهو دليل أيضا على أنه يجزئ الاستجمار ويدل لذلك أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار هذا قوله فتبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وبفعله وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله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 نعم نعم لا اي حد لا يزيل غيره لا يزيل المجلس الطاعن خير منه وذكرنا هناك قلنا لكم انهم يقولون في التيمم انه مباح لا رافه وكذلك في الاستجمار يقولون انه مباح لا رافه انا ارتو واكرر الا تنسوا ما نعم المهم على كل حال هذا مما يؤيد قول الشيخ السلام المتهمير رحمه الله أن النجس متازال بأي مزيل كان طهر المحل وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول إنه لا يزيل النجس إلا الماء إلا الماء الطهور. نعم يجزي وليستجمار الشراط المؤلف لليستجمار شروطا قال إن لم يعد الخارج موضع العادة إن لم يعني الخارج موضع العادة موضع العادة يعني الذي كرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين الصفحتين التي على حلقة الدبر نعم هذا موضع العادة فإن انتشر انتعد موضع العادة فإنه لا يجزء إلا الماء ما يجزء الاستجمار حطنا جبالكم ما هو الدليل على هذا الشر يقول ليس هناك دليل لكن هناك تعليق وهو أن الاستجمار خرج عما يجب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 على الشيء المعهول المعتاد لماذا؟ لأن الأصل في النجاسة أن تزال لماذا؟ بالماء اقتصر على الاستجمار فيما جرت فيه العادة لأنه موضاه وما خرج عن العادة فإنه لا يتسع فيه إلا الماء الطبال وارح الآن أعيد التعليل مرة ثانية يقولون لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول والغائط خرج عن نظائره ألا لا ها؟ خرج عن نظائره فإذا كان خالد عن نظائره فوجب أن نقتصر فيه على ما جرت فيه العادة فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا بالماء الأصل أن يزال بالماء واضح طيب ولو قال قائل إنه إذا تعدى موضع العادة بكثير فصحيح لا يجزو فيه إلا الماء مثل لو ترشش البول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته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 <تصفيق> له كل موضع حكمه بمعنى أن نقول الذي لم يتعدى موضع العادة يجوز فيه الاستمطار والمتعدي لبد في من الماء <تصفيق> نعم هذا واضح كلامه وقال بعض اهل العلم بعض الاصحاء إذا احمد اذا تعدى موضع العاده لم يجزئ في الجميع لم يجزئ في الجميع الا الماء والفرق بين القولين واضح واضح الذين يقولون إذا تعدى موضع العادة اللي حسل الماء يقولون لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل والذين يقولون انما زاد عن العادة هو الذي يحتاجه إلى وما كان على موضع العادة يخفيه الستجمار يقولون لأن الحكم يدور ما علته فما زاد عن موضع العادة يغسل وما كان على موضع العادة يكفيه الستجمار إذا نعم. إذا نعم إذا نعم إذا دفع الماء إلى موضع الماء لا يحرص على أن يندفع على أن يندفع إذا دفع فهو المذهب إنه ما يطهر فيتنجس بالماء قولها حراسة يتركش مبعد يأصب نعم إلا موضع العادة ويشترط اضبط هذا الشرط يجلو الاسمار بشرط بشرط الحقيقة الشرط الأول لا يتعدى الخارج موضع العالية الشرط الثاني قال ويشترط للإستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا قول بأحجار جمع حجر ونحوها مثل المدر وغطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والورق وما أشبه على ذلك فكلمة نحوها أي مثلها مثل الحشار في الإزالة إذا الخشب يجزي خشب يجزي وكذلك الورق نعم يقول أن يكون طاهرا أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا لا نجسا ولا متنجسا والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره يعني طرأت عليه النجاسة فيشترط أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا ما الدليل على اشتراطيه على, الشتغالية على أن يكون طاهرا عندنا دليل وعندنا تعليل اما الدليل فحديث ابن مسعود الذي اشرنا اليه قبل قليل القى الروث وقال انها ركس وركس النجس هذا واحد ثانيا القول في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهر إنهما لا يطهر فدل هذا علام لا بد أن يكون المستنجى به المستجمر به طاهرا لأن ما لا يطهر لأن النجس هو خبيث فكيف يكون طاهرا إذن عندنا دليل, دليل وتعليل التالي هو كما قلت الأخير إن النجس هو خبيث والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا أن يكون طاهرا الثاني منقيا منقيا يعني يحصل به الإنقى منقيا يعني يحصل به الإنقى فإن كان غير منق لم يجزئ أو تعليل تعليل لأن المقصود في الاستجمار هو الإنقى أن بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجاع كل هذا طلبا للإنقى ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعدب في قبره إنه لا يستنزه من البول أو لا من البول أو لا يستبرئ من البول ثلاثة روايات عرفتم فلابد أن يكون منقيا فإن لم يكن منقيا لم يزل والذي لا ينقي إما أن يكون لا ينقي لملاسته إذا كان عملس جدا فأنه لا ينق بل لا يزيد الطين إلا بالله لأنه إذا مسحت به وانجرأ إلى ما وراء الحلقة مثلا أو الحشبة يلوثها ولا لا نعم يلوثها وكذلك ما لا ينق لرطوبته لرطوبته هذا ما يجزي لو كان رطبا أتى النساء بمدر غطب أو حجر الغطب ما ينق يعني كالطيب طيب وكذلك لو كان المحل قد نشف يمكن نذكره بهذا الشرق ولا لا لا يعني يعني الحجر هنا هو بنفسه صالح للانقاض لكن المحل غير صالح للانقاض ولا لا فلو كان بعد ما يابس ما من الحجر هو غير منق فيمكن ان نجعل أن نجعل قوله هذا منقيا أن نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء ما لا ينقي ها لملاسته وما لا ينقي للرطبته وما لا ينقي لجفاف المحل لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به إنقاء أليس كذلك؟ طيب يكون طاهرا منقيا غاير عظم وروسي غاير عظم وروسي هذا الشرط اظن النادي كم يصيد؟ اللي يتعدم وضع العادة وأن يكون طاهرا وأن يكون منقيا الشرط الرابع أن يكون غاير عظم وروسي وهذا الشرط عدم قل له وجودي عدمي من كلمة غير تجلع النفي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 يكون طعاماً للجن لأن الرسول عليه الصلاة قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحم كل عظم مذكى كل عظم مذكات فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحم سبحان الله وعلم ونحن قد أفلناه وراح اللحم الذي فيه لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يكسوه مرة أخرى لمن؟ لعباده من هالجين ولهذا قال أوفر ما تجدنا نحن نعم كل, دك... كل عظم ذكر رسول الله عليه حدوث كما لا يجوز لأننا نطعم نحن أيضا لا يجوز أن نأكل ما لم يذكر رسول الله عليه فهم كذلك طعام عند رمي أي طعام طعام عند رمي أي ربما يأكلون ربما يأكلون ألطانا في الأخرى ربما يأكلون ألطانا في الأخرى المهم أن نعلل العظم بأنه طعام إخواني من كما عد الرسول عليه الصلاة والله هل إذا كان طاهرا إذا كان نجسا فالعلة ظاهرة يعني إذا كان رتس... كيف يظاهر واضح أما الروس فنقول فيه قلنا في العظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما هل في العظم يا حيدر هل أدلة في الروس هي الأدلة في العظم هي الأدلة العظم وعلى هذا فنقول الدليل واحد والتعنيل كذلك واحد فإن الغوثة إن كانت من طاهر فالعلها أنها طعام جواب الجن وإن كانت من نجس فهي نجس لا, لا تطهق نعم قولها أنها ريكس يعني كل غوثة أم لا أسعبها؟ اذا الذي اثر يعني انا لا لا رغم سماع استمعنا ليست سيقول مصاحبنا ريكسي هي مردوده ما صحيح ما صحيح ولهذا قالوا لو كان هكذا لقركس ما استركز طيب اذا نقول ان الروث نستدل له بماذا بما استدلنا به العظم ونعلله بما العظم وطعام طعام لمن لبني عاد وكذلك طعام لبهاء بني عاد ما هو ذي الدليل أن نقول إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجى بالعضل والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم فإن الإنس أفضل لأنه يكون طعامهم أنهي عن الاستمار به من باب, أولى من باب أولى كما أن فيه أيضا محذورا آخر غير الدليل والتعليل السابق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 ولو يابسا ما دام طعاما للبهائم ولو يابسا خلافا لما توهمه عبارة الشاب فإذا نقول كل طعام للبني آدم أو لبهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به وظاهر كان المؤلم ولو كان فضلة طعام حتى لو كان قد ولا ولنريده كأخير وكسر الخبز وما أشبهه فإنه لا يجوز الاستجمار بها طيب يقول ومحترم محترم المحترم هذا يعني ما له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به مثل كتب العلم كتب العلم الشرعي الدين هذا لا جزء السماروبي لماذا بالدغير ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم ثرمات الله فهو خير له عند رب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والتقوى واجبة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 ومتصل ومتصل بحيوان يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان لماذا؟ يقول لأ لأن له حرمة لأن الحيوان حرمة فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة ولا بأذن سخلة ها؟ هي لأنها محترمة وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي فكيف هي فإن قلت ينزم على تعليلك هذا أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لان اليد سوف تباشر النجاسه اول تباشرها وتتلوث بها وتشم رائحه فيها رائحه النجاسه في يدك فعلى هذا لا يجوز ان تستنجي بالماء قلنا قد قال به من قال من السلف وقال إن الإسرن بالماء بدون أن يتقدمه احجار لا يجزل ولا يجزل لأنك تلومت يدك بالنجاسة عرفتم فماذا أصنع على هذا القول فيها الآن مداسيس دخل فيها لدين من المطاط إذا بغيت تتنجي تأخذ من هذه المجاسيس وتستنجي بها تحملها معها ولقد تغسلها بعد نعم لكن هذا القول ضعيف تدل ويرده السنة يرده السنة الصحيحة الصريحة ان النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقفص على الاستنجا ونقول جوابا على مباشرة اليد بالنجاسة هذه المباشرة لإزالة الخبث والمباشرة للإزالة ليست بمحظورة أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم الطيب وأنت محرم حرق لو واحد مثلا وضع فيك الطيب في جبهتك أو في رأسك أو بعد أن أحرم يجب عليك أن تزيله في يدك ولا إثم عليك ولا في جهة عليك لأن مباشرته هنا ها لإزالته ورجل آخر يعني هذا مثال مثال ثاني مثال ثالث رجل غصب أرضا غصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبع رضي فتاب الله توبة النصوح من شرق التوبة النصوح أن ينزع الإنسان عن الدم بفورا هذا الرجل قال ماذا عصنا إن بقيت في مكان فبقائي محرم وإن مشيت في الأرض المعصوبة فقد استعملتها في في خطوات محضرة فماذا أصل؟ نقول هات هي لكوبتر طائرة لكوبتر تنزعك متى, متى يتصل بالمسؤولي نعم طيب, نعم طيب نعم نقول هذا الرجل مشه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج يأثم فيه ولا ما يأثم لأنه للتخلص من المحرم الممنوع فالمهم أن مباشرة الشيء المخلص منه لا يمكن أن نؤثم الإنسان به لأننا لو أثمناه به ما كان من باب تكليف ما لا يطاع وعلى هذا فنقول إذا أورد علينا مورد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وأنتم تجيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند السنجة اذا بي ارشيد ما الجواب الله هو سعادتي فهو للتخلص منه ولكن وليس التلوث به فرق بين من يباشر التخلص منه ومن يباشره ها يتلوث به ومتصل بحيوان طيب حيوان نجس ولا طاهر ها واحد النجس والطاهر فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو في ذيل حماره نعم كلهم محرم طيب الشروط كم من الآن؟ سبعة يشترط اللاعب الخارج موضى العالم يكون طاهرا منقيا غير عظم غير عظم Aga see on juba raudselt, kui ma ütlesin, et Ade, Waheed, Jannehud, jah, kirun,